بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب النخدود النار ذات الوقود إذهم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقم منهم إلا أي يؤمنوا بالله.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 يجدون في لوح محفوظ.